الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اجل له هاتوا مساحب اصلا. هي قطعوه. رجع تاني. رجع كله. هاتس مصحف ليك بس يا شيخ عالفان بس. ومصحف ليه كمان. على هنا. ايو اذنها شيخ عالفان. اه كده <تصفيق> ماشي ماشي بحب الله بحب الله أيها الأحبة في الله قد وصلنا بفضل الله عز وجل اسمعا مشي قد وصلنا بفضل الله عز وجل في تصحيح التلاوة حتى انتهينا من سورة الضحى من سورة ايش الضحى نبدأ بإذن الله عز وجل بصوت منخفض عشان المصلين نقرأ في سورة الله ونتعلم ما فيها من أحكام من أحكام للتجويد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى, والليل إذا يغشى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَاللَّيْلِ إِذَا تَجَلَّى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَاللَّيْلِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَلَمْ ذق بالحسنى وذق بالحسنى فسنيسره لليسرى سنيسره لليسرى وامما من بخل واستغنى من وكذب بالحسنى, وكذب بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فسنيسره وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا وما يختي عنه ماله إذا تردى ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا <تشفت في> عشو> عشو <تشفت في عشو> فانذرتكم نارا تلظى فسبحوا عنا وعلى الله فانذرتكم نارا تلظى نارا تَاللّٰه نَارًا تَاللّٰه نَارًا تلظى. نَارًا تلظى. لا يَصْلَاهَا اِلَّا الْأَشْقَى يَصْلَاهَا إِنَّ إلا <الذي> ذَبَ وَتَوَلَّى الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُتِيمَهُ يَتَزَكَّى الَّذِي يُتِيمَهُ نعمة تجزى وما يتعلم عنده من نعمة تجزى ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا بالقاء ويقوم بهم أعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى, ولتوف يرضى نبدأ نشرح في أحكام السورة وَالليل إذا يغشى كل الحروف ديت كل الحروف ديت مرقاقة معادة حرف واحد ايه هو الحرف المفقم هنا حرف المفقم في اليه يا شباب حروف التفخيم يا شباب حروف التفخيم اللي يعرف يرفع عيده عشان نبقى منظمين حروف التفخيم ايه خصة ضغط قض احسن دي حروف اسمها حروف الاستعلاء والتفخيم هو التفخيم هو الاستعلاء يعني شيء عالي ماشي خ ص ط يبقى هنا الغين هنا من حروف ايش من حروف التفخيم اقول ايه بقى والليل اذا يغشى يغشى اطلع فوق وانزل تحت للشين لان الشين من حروف ايه من حروف ايه شباب الشين من حروف ايه حروف الترقيق يبقى خص ضغط ق ض هي ض حروف الاستعلاء بقيه الحروف كلها ترقيق معدل لم والرأ له محالتين بين الترقيق وإيش والتفخي ساعات تفقهم وساعات إيه ترق والنهاري إذا تجلى والنهاري هنا النون هنا حكمه إيه حكم النون تغني مقدر حركتين أقرأها إزاي إقرأها لي بقى الله يكرمها والنهاري إيه والنهاري أه, اه بصوت عالي احسنت من يقراها ثاني من الشباب ده تطبيق عمل القران يبقى نقرا كده اقرا يلا عشان هتقرا يا الشيخ اقرا يا عم احمد انضر عليك يا عم احمد ها والنهار اذا تجلى اقرا يا شيخ محمد غن يا شيخ محمد غن غن شد الغن والنهار اذا يا شيخ لا النون المشدد قلنا والنهاري هم والنهاري اذا تجلى تعال والمن اذا تجلى يلا يا شيخ ينفع اقول والنهاري اذا تجلى ينفع والنهاري اذا تجلى طيب وما خلق الذكر والانثى وما خلق الذكر والانثى وما خلق الذكر والانثى من ايه الاحكام اللي في الايه دي يا شباب مين يعرف تلع يطلع لي اللي هنا مين يطلع لي كام حكم هنا ادي واحد؟ 2 حكمين هم كفايه يلا ازاي تقول على صفحه الغضره بتطلع يا راجل حرام عليك الزال عليها شدة تغني مجدر حركتين وما خلق الذال أجيب كده تنفع أقول نها الذال فيش غول في الذال أصل يبقى إيه الذكر هنا الشدة تشديد الذال فقط تشديد إيش الذال وما خلق الذكر والأنثى طيب وما خلق هنا الخاء من حروف التفخيم الخاء من حروف إيه التفخيم واللم مرققة والقاف مفخمة يبقى عندك لم مرققة بين مفخة خاء وقاف وما خلق الذكر والأنثى والأنثى يبقى الأنثى هنا الحكمة ايه بقى النون بعدها حرف التا والثامن حروف ايه مش عارة اخفاء حقيقة احسان كيف نقراها يا عم احمد هاتي لآية كلها كده وما خلق الذكر خلق خلق, خلق خلق خلق خلق خلق وما خلق الذكر والأنت اقرأ وما خلق الذكر طلع سنك يا مسلم طلع لسنك يا شيخ الذات وما خطأ. خطأ خليك على خطأ حتى تتعلم اقرأ ما مالهاش توت خالصة وما خلق الذكر يبقى غير وما خلق الذكر يبقى في فرقة انت خلتها زايا عم الشيخ أحمد يبقى لازم في ثلاث حروف لازم نطلع لسنة فيهم ايه هم من يعرفهم من يعرفهم ثلاث حروف نطلع لسنة فيهم يا شيخ محمد ايه هم حمد الزال والثاء والضاء ظ شوف لسان فين ما ينفعش يجي من جوه اصلا ظ ث ذ لسان بره ينفع اقولهم ظ ظ ذ السماء ما ديش هتبقى ايه يبقى انت غيرت حروف من القرآن يبقى اقول ايه ظ شوف اللسان فين دا دا دا دا يبقى لازم نخرج اللسان في الثلاث حروف دول ماشي يا شباب طيب اقرا يا عم الشيخ يلا كده وما خلق الذكر والانثى احسنت ان سعيكم لشتى النون مشدده تغنى مقدار كام حركه هذا السؤال بس ما يجاوب عشان في ال... في ناس عايزه تجاوب نفسها تجاوب نفسها تشارك خلينا خلينا نشارك كلنا ان سعيكم لشتى هات يا شيخ النون هنا يا حبيبي مش هقدر افضلك مزحك سَعْيَاكُمْ لَشَتَّةَ الحكم ايه هنا؟ وهي بقاله جايزة سَعْيَاكُمْ لَشَتَّةَ والله اتعبنا في الحكم ده لا، سَعْيَاكُمْ لَشَتَّةَ انا غنيت دي الوقت الغنة عدد خلاص في النون المشدد إِنَّ سَعْيَاكُمْ لَشَتَّةَ من بعدها حرف اللام ايه الحكم؟ اظهر شافه في أحكام المية اظهر ايش؟ شوفوا قلنا احكام الميم ثلاثه ادغام مثلين صغير صغير واخفاء الشفوي والاظهار الشفوي حروف الادغام مثلين الصغير ميم ساكنه ياتي بعدها ميم مشدده تقوم ضغمهم في بعض الاخفاء ميم ساكنه بعدها باء يبقى هنا اسمه اخفاء شفوي بقيت حروف الهجاء بقى اللي هم 28 حرف اللي احنا تعلمناهم في ا ب و و س وج بقيت الحروف كلها ايه اظهار إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ما تجيش بقى ثقرة تقول إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى غلق يبقى تقول إيه على طول إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى سهل يا شباب فأما من أعطى واتقى فأما هنا ميم إيش ميم إيه يا ابنة ميم مشددة من أعطى الحكم هنا إيه بقى من أعطى من أعطى من أعطى الحكم هنا يا شباب قل يا رجل الله يجلب إبليس في جهنم ورعنا منه قل الأمين أنا بقول من أعطى أنا قلل بتحديد الوقت ما أنا ماشي مضبوط من أعطى فأما من أعطى واتقى حكم هي ابنة حكم هي أولاد من اعطى فاحكام النون الساكنه والتنوين هب تايلك اهو اظهار اظهار اظهار حلقي اظهار حلقي في اظهار شفوي واظهار حلقي ده ما اوضح اقول ده اظهار حلقي ولا اظهار شفوي ايه حروف الاظهار ايه همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين صعب. طب دي ساعة صعبه في ايه بقى عندك نون سكنه هنا اتت من اعطى وبعدها حرف الهمز اول حاجه في حروف الاظهار الحلقي الهمز همز فاء الف يبقى تقراها ازاي إذا... اذا اتى اي حرف من هذه الحروف السته حروف الاظهار السته بعد النون الساكنه او التنوين يكون حكمه ايش الاظهار اظهر من اعطى من اعطى خطا اقول ايه من اعطى ايش اقول ايه من اعطى قول ورايا من مرايا مش معايا من أعطى من أعطى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى, من أعطى واتقى أحسن تبقى هنا الميم المشددة وهنا ننسك هنا أتى بعدها حرف الهمزة والهمزة من حروف الإطار الحلقي طيب أعطى يبقى هنا مد طبيع حركتين برضه واتقى أشد التقى وأنا معد عليها واتقى واتقى يبقى عمل ايه واتقى مش واتقى, واتقى لان الهاتق عليها يا شباب شد وصدق بالحسنى الصاد من حروف التفخيم الو مرقاقة والصاد مفقمة والدال برضه شدها وانا معدي وهي من حروف الترقيق برضه وبعد كده ايه صدقى القاف هنا من حروف ايه من حروف إيه يا ابني اللي جاعد نام انت من حروف الاستعلاء اللي هو التفخيم بالحسنى كلها ايه كلها مرققة وفيه ألف في الآخر يبقى مده طبيعي حركتين فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى كلها مرققة سهلة فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى طيب فَسَنُ يَسِّرُهُ عندنا الهاء هنا بعدها واو صغيرة نقول ايه بقى؟ واو صغيرة واو صغيرة مين اللي قال لك عليه؟ لا دي اسمه تشبيع الهاء حاجة اسمه تشبيع الهاء وهو صوره بعد الهاء يبقى نشبعه فسنيسره فسنيسره لليوسف يبقى نشبعه يا شباب اسمه تشبيع الهاء هيجيلك الان بإذن الله عز وجل الصلة الكبرى بإذن الله عز وجل ويمكن الصغرة يجي دي تشبيع ده تشبيع الهاء بس الوغل لبعض الهاء بتبقى تشبيع, تشبيع الهاء وهشرح لكم الصلة الصغرة والكبرى لما يجي في, في محلها إن شاء الله واما من بخل واستغنى الاحكام هنا يا شباب واما من بخل واستغنى واما الميم هنا مشددة من بخل رايح فين من بخل واستغنى اما تخليهم براحتهم يا عم ونعملهم ايه تعالى اقعد بس تعالى انت عايزك تعالى اقعد عايزك سيبهم اللي يقعد يقعد ده ايه المشكله في اهم من اي شيء أغوى دي يا شيخ يروح عايز يا يجي الله يحيي عايز يروح يروح ما في مشكلة وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى الأحكام هنا مين يقدر أطلع على هنا مين يقدر أطلع على اللي في الآية دي وأما نمسكها واحدة واحدة الميم هنا إيه؟ الميم هنا يا شباب ميم... عندي ميم مشددة عندي ميم مشددة تغني مقدار حركتين مَنْ بَخِلَ من أحكام في أحكام التنوين هنا الحكمة ايه عم الشيخ يلا لا خطأ اقلاب حرف من حروف ايش الاقلاب ماشي من بخل واستغنى اقرأها ازاي وام كله يتبه مع الشيخ عشان تعلم والله يرضى عنكم واما من بخل واستغنى لو اغلقت الشفتين غلط ولذلك كان بعض القراء يعني بعض المشيخ كان كفيفاً وكان يضع يده على فم القارئ في الإقلاق شوف هيجفل ولا يفتح لو جفل يقول يضربه على الشفتين يقول له افتح افتح لا تغلق وهو ضرير وهو ضرير يقول بس يحسس كده على الشفتين شوف كده يا إخوان <تصفيق> وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى بعض الناس يقول لك ايه مَنْ بَخِلَ ويهده رغم أن هذا الوجه جائز بس الصح ان فرجه خفيفه بين الشفتين هو ده الاخفاء الصح وامما من دخل واستغنى من برضه قلنا حركتين من دخل واستغنى يبقى فرجه خفيفه بين الشفتين في الاقلاب زائد ان هي غن اصلا مقدار حركتين الغنه بتخرج منين منين يا رجاله مقدارها قد حركتين الحركة مقدارها ايه مد الاصبع او ايه ها هو مست طيب وكذب بالحسنى برضه اشد الذال وانا معدي عليها وكذب بالحسنى مين يقول وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى اقرا يا شيخ وكذب بالحسنى طيب وكذب بالحسنى ما تقفش عليه وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى تمام فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى مرض هنا الهاء تشبيع الهاء ماشي يا شباب وما يغني عنه ماله اذا ترد وما يغني عنه ماله اذا ترد المد هنا ايه مد ايه مد صله كبرى مد صله ايه ده مد صله ايه يا شباب كبرى طيب إن علينا للهدى النون مشددة تغنى مقدار كم حركة يا شباب حركتين برضو وإن لنا للآخرة والأولى النون برضو مشددة مقدار حركتين فأنذرتكم نارا تلظى من يقرأ لهذه طح وقل لي الأحكام اللي فيه فأنذرتكم الحكمة إلى أول فأنذرتكم ناراً تلظى مش ناراً ناراً تلظى في حاجة مهمة يا شباب عايزة أعرفها لكم بس أركزوا معي فيه الغنى هنا فأنذرتكم ناراً تلظى تنوين آتى بعد حرف التى والتى من حروف الإخفاء الحقيقة الغنى بتبقى من جنس حرف التى يعني كأنها شوف ناراً يبقى لس. السامع هيعرف أن فيه تى بعد إيه؟ نارا انتلظا ما اعرفش اقول نارا ت... نارا خطا نارا انتلظا من جنس الحرف اللي بعده الغنه من جنس ايه يعني هتبقى ت تا... تبقى الغنه كانها س... طالعه الغنه هتبقى اي حرف من حروف ال... ال... الاخفاء يبقى هنقول لازم يكون الصاد مثلا يا زي ما كانت فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون يبقى انا بقرا عن صلاتهم بيبقى في صاد بعدها على طول الغنه من جنس الحرف اللي بعده ماشي يا شباب سهله دي ولا صعبه نسمعها بقى منها كده فانذرتكم مارا تنظا هنا اخطا خطا فظيع ايه هو الخطا فأنذرتكم غنى للميم المشداد هنا إظهار يا عمشي شوف هنا بص كده فأنذرتكم هنا ميم بعدها حرف النون والنون من حروف ايش من حروف ايه بعد الميم يا شباب الاظهار هنا فيه إظهار من بعدها نون يبقى اظهار ايه شفوي فأحكام الميم السكن فأحكام يا شباب الميم السكن فأنذرتكم نارا تلظ وا نار ماشي يا شباب ننتبه ليه عشان ما الأمور الامور تمام إن شاء الله لا يصلاها الا الاشقى يبقى هنا يصلاها الا المد هنا يا شباب المد هنا ايه مد بين كلمتي المد ايه منفصل مقدار كم حركه اتنين او اربعة او خمسة اتنين او اربعة او ايه او خمسة <تكلم> الذي عليكم السلامة <تكلم> الله يحفظه الذي كذب وتولى <تكلم> الذي كذب وتولى يبقى هنا ايه نطلع على سنة في الزال وكلمة الزال في حرف ال... في كلمة كذب مشددة برضو نشدها اكفر باب يا عبدالله اكفر باب ده الذي كذب وتولى قلت السنة شوية تحت يا ابن تحت قلت السنة تحت وسيجنبها الأثقاء وسيجنبها يبقى برضو النون هنا ايه مشدادة تغنى مقدر كم حركة حركتين الأثقاء الأثقاء فهي حكم هنا أخذناه من يأتين به يا شباب يلا يا شيخ رحمة من ياتينا بيه عايزين نسمع جامعه عم الشيخ احمد فخر الحلقه يلا القراءه الجميله اللي راحت دي رجعوها ترجع بامر الله عز وجل ان شاء الله صلينا يعني يفك كرب المسلمين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حرف همز الاتقى ات ات, أت, أت. الأتقى يبقى باهمه وانا معدي على ايه حرف التاء بياتي ساكن في وسط الكلمة طب لو متحرك من مش يبقى من حروف الهمس ان الحرف المتحرك ليه حكم تاني مالكش دعوه بيه فاحنا شرط ان يكون الحرف الحروف ديت فحسته وشخص سكت تكون ساكنه في وسط الكلمة او في اخر الكلمه ومتحركه وانا وقفت عليه يبقى بهمس يبقى بهمسه حتى لو في اخر الكلمه وقفت عليها فحتى وشخص سكت اي حرف من الحروف ديت بهمسه عند الوقف ا ك ت ف حتى هو شخص سكت بيأتي في وسط الكلمة وده اللي احنا عايزينه عليه حرف السكون يبقى اهمسه الاتقى الاتقى أت أت أت أت الاتقى سهلا ولا صعب يا شباب مرسالة خالي سهلا الذي يؤتي ما له يتذكى كلها ايه مرققة كلها ايه مرققة وما لأحد <عين> شوف عنده من نعمة تجزى طيب يبقى الغنة من جنس حرف الدات أما يقول وما لأحد عنده يبقى الغنة اللي أنا بقى طالح حرف في دل بعد على طول وما لأحد عنده من نعمة تجزى نعمة تجزى شو الغنة كأنها تأي تجزاء ابتغاء وجه ربه الاعلى وما لا احد عنده من نعمه تجزا يلا يا شباب ركزوا مم. وما لا احد لا احد عنده الحكم هنا ايه لا احد عنده لا يلا يا شباب ايه الحكم ام لا احد عنده تنوين اتى بعده حرف العين والعين من حروف ايش الاظهار الاظهار ايه الاظهار الحلق ما هو الشيخ بتاعك قاعد ينششك الشيخ فتحي بتاعك قاعد ينششك الله يهديك ها ما هو عمال ينقز من تحت الشيخ فتحي عمل ايه قولي يا ابني مش عارف <مغض> <ينغز> <الفتح>؟. هو كده <Laink> طيب لاحد عنده عند نون ساكنه نون ساكنه اتى بعدها حرف الدال والدال من حروف من حروف الاخفاء الاخفاء شوفوا شوفوا بس يا شيخ حرام الاخفاء الحقيقي ما كانش زيدي بقعد ما هو مفيش عندنا الاخفاء شفوي واخفاء حقيقي طيب خير عظيم من نعمه الحكم هنا الشيخ يا أبو أذان جميل أنت الله يسترك <تصفيق> من نعمة ننسكين أتى بعدها حرف النون والنون من حروف من حروف يأنمو اتغم بغنى يا مسلمين اتغم بايش بغنى من نعمة ننسكين أتى بعدها حرف النون والنون من حروف ايه الاتغم بايه فاتح الله عليك نعمه انت جزاء تنوين اتى بعد حرف التاء و 8 حروف صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى تقى تقى, تقى. ضع ظالما نعمه انت جزاء ها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى عندنا عليها سكون إيه الحكم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ب إلا ب إلا ب قال قال إلا ب إلا ب... ابتغاء به الأعلى المادة هنا يا شباب اللي في ابتغاء اللي يعرف يرفع عيزه مادة ايه يا شباب مادة ايه يا هلأ طول بالك يا شيخ مادة ايه متصل ايه ما انت سمعتني من المغد ماشي يا عم وهو مادة متصل لأربعة وخمس حركات ولسوف يرضى كل في المصحب كده ونسمع باقي ايه ولا انا هسال سؤال واللي يجاوب له جايزه له جايزه وسال اسئله هو بقى هو حظه اللي جاوب ياخد يقوم يروح يلا يا ابني ولا سوف يرضى اكمل محدش يجاوب خالص ولا سوف يرضى اكمل بعديها محدش اتكلم ولا سوف يرضى تع خلص تقل لا يا اخي سعد ولا سوف يرضى اسكت يا شيخ ما حدش يجاوب يا شيخ ما فيش يبقى تسكت وخلاص خلينا اطلع الناس اللي نايمه دي ولا سوف يرضى يا جماعه اسكت ولا سوف يرضى ده ده من اول ولا سوف يرضى اكمل الصوره خلصت. ايه اللي بعدها اللي بعدها توف... اللي لا واخدين بقى اه سهله يا ده محمد يلا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فأي فوز المستغفرين وإناجات التائبين فوز المطامدين